لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحتب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه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 ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعدل به إن علينا جمعا وقرآنه فإذا قرأناه فاستبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلابا تحبون العاجلة وتذرون الآخرة أدوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وأدوه يومئذ يوم إذا باترا تظن أي يفعل بها فاقرا كلا إذا بلغت السراقي وقيل مرق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق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 ألم يكن طفة من مني يمنا ثم كان علقة فخلق فسوا فدعل منه الزوجين الذكر والأنسا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى